اثنان. استمع إلى العبارات وأعدها ثم تأمل معانيها أيام الأسبوع يوم الاثنين يوم الثلاثاء يوم الأربعاء يوم الخميس يوم الجمعة يوم السبت يوم الأحد